És akkor, így ugyanítsá a garányain szintetlen FOQOLG Kánu járvázhatnék vele al touchdown upside-e kümmetsé kell NAMAS ridiculous Ârláig ha van, akkor azért vagyok, hogy aztán van egy ideje, van úgy van, a a a olyaneket nem lehet elszakítani, <Szor> hogy maga körül fogadta magát. És ezeket nem lehet elszakítani, hogy maga körül fogadta. Ja, csak nem tudom, hogy ezeket elszakítani akarom. Ja, csak nem tudom, hogy ezeket elszakítani akarom. Ja, csak nem tudom, hogy ezeket elszakítani Ja, csak nem tudom, hogy ezeket elszakítani akarom. Ja, csak nem tudom, hogy ezeket إثنان حفيف بالسماحة العودة وثمن الحواري. هنا سحب يافع عن السائحين بعد أن صنع السائحين سفر بالسماحة العودة وثمن الحواري. هذا بارك الله فيه. الذي يحتفظي نوره في رأسه. ولم تظهر في أحد. صار في لا يظهر ولا ha, akasztanaknak, ha értetek a mi értelemünkben, akasztanaknak, ha értetek a mi értelemünkben, strengthens a témárat a a a a b a r a r a a b a a r a r a tr a ولا أنا في هذا السؤال في هذا المكان أنا في كثيرة مكان وأقول دائما في يسمع عن هذا الكلام وهذا الحمد إن هذا السؤال في كل الصور هذا في كل الصور هذا هذا هذا أحد ما لأن هذا هذا هذا هذا أحد من ذلك هو. أيمن أنو لازم تكون صاحب كبيرة وتذاه ولا كلها كشاف. لا خلود. وياكم من هم من لا يحبون الله وراءكم كذور. يكذبون وهم على حارة. هي على على على كذا. هذا هذا هذا هذا dapat eh ang tanong ko talaga sa mga mga alam تبينوا أن تثبتوا ما بجهالين فتثبتوا على ما فعلتم نعم. الطاعة الثالثة. أنا سبق هنا غير عارض المجتمعات أيضا. وبيقولوا لا بقدر. والله ما تفعلون هذا. أنت تفعلين شيئا عارض. أنا أقولها. Ha te tanítanál, csak azért, mert nem voltál. Ja, ha te tanítanál, akkor nem lett volna. Anélkül, ha én meg tanítanám, mindenki mua azonos. Többé-öbb. Ez nem ez. Nem ez a ház. Nem ez a ház. Ha mostanra tanítok, akkor a két két két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 وتقولون بأسوال كما ليس لكم فيه علم وتقسرون بالغينا وتقسرونه علنا وهو عند الله عظيم وإليكم وطالب كل فتح إيران لا يوجد أعلم من يسيا خرابي يطلق ما على، وين أخوتك؟ ينزل أخوتك úgy értem, hogy minden a másik ember számára szükséges. Ez a a معجز هذه اسرق بارها وما دخلها وبكانت والله ينزل في ربعها. ما هو أفضل مني؟ هم كانوا يعني معجز والله ينزل لولا بأم. الثانية الخامسة. يا خل يا خل. إذا نسيت هذا الشغلات اللي نجاحناه، لو جانا تسير معاك. أجد صعب في كنيه، أجد صعب في كلاماتي اللي نجاحناه. ليش؟ ليش؟ كلامنا هنا بقول أنا هذا تعب. في خبر منهجية. أخبار. في خلاب. قوله لألف نبيكم وتقولون بأخوائكم ما ليس لكم دي أينا وتختبونه أينا وهو عند الله عظيم أتعلم بسواريك أهلا ولا لتنمي أحد لا في العلمين ولا تكتر في جبرين ولا من أعراب أن يأخذ المنصات من أفعل الإنسان ومن على نبي سبحان الآن تجر من أهم العلماء من السبرا فيه لأنه المنص تلبي بامن كيف العلمي هو أفعل ولا يعرض من قريب ولا من بعيد على الحضالات من هذيك؟ الكبار اللي رام الكبار اللي عندهم هلا الكبار الكبار ذات الحوضة تبقى حوامل من في حلقات إذا على من لأنه لا يعرض يعطي الوصولات يعطي مطلع ثابت يعطي زبكة هذا؟ هو هو de, de a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 Most a mi helyzetünkben vagyunk. for <laughs> her. كما هذه حقيقة ليكر كتالب العلم إن الله يأخذ المنهج إن لم يجيخذوا على السيح محطة ومن كان موت على سيح المعجمين لأنه يتكبرق لجميع القضايا المعاجعة وقيتها في مجلس كان السيح المعجمين كان على كم هذه الجماعات الأطرار المسلمين السلسلين جماعة كبير أن يعودوا إلى الحق هذه الذي ت respectful يعني هذا الشيOff‌ن هو على كل هذه الجماعات كلامة فى ن guarding الدون داد و نّ착 كلام premature جماعة의 스كرة ورقة wrote يدون إلى ما ترتب إلال حق وإلى رجع وقصة هذا أس envy خاص بني شركتي سوف أخي حسنا الجناز الكلية الى الأنف Leben ايوجد الحق أنك من فجاء ، من الحق انهم في الحق أنيم يعني عن ذات الباطلة الكلية على بلاساКف الجناز أنه ليس يعلمها Progress خصوصايا Cen Tamim Wead Of Ourselfadasolatmh bahs là nó more Xingheld Coldhi Eventsim? فإن سي swingadayo bihaoertainasch�ajiulla bihaoennhan arrow 세iebenus Oba ladies't então 무언ta desert Us o perfid whey?hmmm hay ffimII Johnson Also يا أيها الذين لا منزق الله و كنوا مع <تصفيق> أن يكون على خط واحد، على طريق الهدى و الذي درجة للهديث الله سلم <تصفيق> وعملا وزنوخاً ومنافقاً حده والله حدها لدك إحدى أنك جيداً وضرق عظيماً للأمة ولدك أن أفضل الناس بالصورات آل الحديث لأن أبو حامل رائح صلى الله عليه وسلم التي معز بها ولكن آل الحديث من جمعه والصري دول الاول حمل حديد دوال والثاني فكر الحديد وما اعرف ايش ما اعرف اي معنى بطبيعه على كانوا يشوفوا هذا كله في اريافه ووسطنا او بمبلغ عن انسان لما جاءوا يقولوا من السلفي أو من السبيعين أو من الإخوانين أو من غيرهم من من الأثناء أن الله عز وجل وأن أشتغل على جميل الله من الله بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن أكون عمامه الأول والأخير محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرجل على الحق الى الممات وان تلقى ربنا وبرضا عنها اوضي اخواني الحاضرين والذين يسمعون الى هذا وفيهم لتقوى الله عز وجل وعلم الجقول بما لا يعنيه والتدبط فيما, فيما يوقع ويذكر وان يحمل ما من الكلام عن والصلاح والإصلاح أن نحمل النواج عنه مما يحكي من وجه على وجه الخير ناوجه له محمد لأن ذلك هو الذي فيه التلف والأخوة والرفيح وكذيرا ما لكنا إما <تصفيق> ينسبون إلينا أول غيرنا من العلم ولا الزلغ ولكن ينقله شخص على غيورته، ثم ينقله الآخر عن أيضا على غيور الذي سمع، ثم يصحح الأمر حتى تظهر الصورة وكأنها صورة كبيرة عريضة، مع أنك لو رجعت إلى الأصل الذي نستعينه على ثلاث لم تجبه صحة، وكذلوا ملام أيضا ويصدرون الشعال على الوقت ليسا والوقت، الواقع يجيب على حسب ما كان لك فيجيب في لما في كان من المستائل وليسا أو يكون الشعال على الوقت حسب ولكن السائل يفهم جواب المجيد على خلال ما المجيد ويحصل خلاله الخطأ ونظر هذه الأسلسة الجميعا أن تتوسط فيما ينقل سألا تستطعوا وأن تعلم أن الكلمة إذا خرجت لن انكرتها لن أخرجت لكن ما دامت في نفس الثانة الحافظ فيها ونسيت أخرجها فيه ونسيت, فيه ونسيت فيه والذي يحصل السأن ويتبوس خير مما يحصل بالطوع ووالانطلاق لا فيما إذا كان هذا هذا الانطلاق على حوان ثبوت فإنه يكون شديدا وأثره كبيرا فالتتذكر في الأمور والتعني فيها ومراجعة من يوقد الكلام والمتاهنة معه هذا هو غريب الله فإن الله ما أعوانكم الصحيح كما شبه يا ربا سنوء إذا لا نقول إلا من كتبه إن وأفكار هذه الجماعتنا بروفت الساحر في المحاضرات وفي وفي المعجفات والذين يساقدونهم يساقدونهم من قتبهم ومن صحفهم ومجلاتهم ومجلاتهم فلذين ينقل الجماعة التبلية قولت إنما ينقلهم على أخوان المسلمين على مستوى أفراد الجماعات إنما من قتبهم فالثلاثيون يتحدث ولا نجد إشاعات وتكاليف واستراءات واستشيع سواء على المسلمين أو على بلاد الحرب أو على من سلك طريقهم إلا من أهم ذلك فمن لا تصدق الذي في النص حتى في أقواله لألك إذا ما في الغالب ما وفيما يقولنه يحرفونه كما يريدون فهذه كتب ولا الحمد في كل جمال وقتان وحتى في وقتنا هذا الذين يلاقشون البدع يلاقشونها ولاقشة إلمية يقرى النقص بالحر ويلاقشونها بدء والبراهين حتى يتبعوا للأخضر فهذه النقصة إن شاء الله أكيد من من من من الناس يتمثباً به هو المتسبة للمجهج السلبية لا أولئك قد يجبن إلى ولكن إذا كان الأمر يمسهم فأنسأ الله التوفيق وأنا إن لم أخطئ هذا الشيخ وجهكم توجيها صحيحا ولكن تجسّل الأمر على الثاني وأنا إن لم هذا الشيخ وجهكم توجيها صحيحا ولكن تجسّل الأمر على الثاني وأنا إن لم أخطئ هذا لأن الشيخ وجهكم توجيناً صحيحاً ولكن تجسرس الأمر على التالعين ونحن يجب أن نذره ساحة أهل حق والحمد لله والذي نذر الله ريد أن الثلاثيون في عقائدهم وفي عباداتهم وفي دعوتهم للحق التي يجيب أن يتزمها وحينما نقول يجيب سلا ويجيب هذا أمر مرار فقط أذأوجبه الله على شف ونحن هذا. آه. نقول هذا. وحينما نقول يجب كذا يجب هذا أمر نبالي فطر. أذأوجبه الله على شف ونحن نقول هذا. وحينما نقول يجب كذا يجب كذا هذا أمر نبالي فطر. أذأوجبه الله على شف ونحن نقول هذا. لكن عمليا تجد الناس يواجهون والواجبات هذه اللي نقول يجب أن يحلوها تلوث. يواجهها خصنا نفسدها. ولا نستمرون مثل هذه التوجيهات الآن نضطيها سبحانه في وتعالى ولا في التوجيهات العلماء نشكر أخوانا عن الشيخ ربيع على ما يتضمنه كلامه من أن الوادي التكتب أولا ثم مناقشة من نقل عنه الخبر أو الفتح أو الرأي فإن أصدر على باطل فإنه يفين ويقشر حتى لا يقصد المناثبين وعلى أول واحد التذبط ثم المناقش الثاني إنه الإنسان وبنا من نقل عنه هذا الخبر ثم بعد ذلك ثاني الحق إذا على ما هو عليه من باطل عليه تدبط ومنابطة أكثر من حقنا وفق الله جميعا لن أحبوه وفق الله جميعا وفق الله جميعا وفق الله جميعا إخرى نقومها وحبنا الحق وإنسان حتى هذا الجزائري الذي أحبه في غفته كل في من المساء الذي نتكلم فيها عني وما ذهل الحمد لله رب العالمين إلى ان يسبب شيئا من الأمراض التي في أنفسهم وسوء يموتون باذن الله في يعني هذا الشيء شنو بده قلتها اما كثير من ذريه الله والله في, في أسرته العنيه لا يعرضوا على قضايا النمديه يعني هذه التجمعات الضاله وهذه الجماعات الفاسه اللي اتفقوا على هذا وهذا ده عند القاضي والدار استلموا له بأرجنتكم وتقولون بأكوالكم ما ليس لكم في علم وتحسبونه أينا وتحسبونه أينا وفو عند الله عزيز أطمانة الآخرى <ted> Mert me ha <tweet Rangers> <t fucking -T> so, so, so, a kisgyerek nem van, nem érdekes. Nem érdekes. Nem érdekes. Nem érdekes. Nem érdekes. Nem érdekes. Nem érdekes. Nem érdekes. Nem érdekes. Nem érdekes. Nem érdekes. Nem érdekes. Nem Nem érdekes. Nem érdekes. Nem Nem ولا كنت انا انا بقول لك انا ما اقراش على التليفون ما قاعده على لا لا انا بقول لك ماذا ما ما ما istelepholul eljelentik, vattelepholul ásványok, melyeket és a dombon És most megyünk a legkülönbözőbb في فكره في فكره في في فكره في ésőt a rukkók a marékra szakítottak, és már egyben nem tudták el tudni, hogy miért nem értek el a tanító, és ezeket nem tudtuk a marékot elolvasják, nem tudtuk, hogy a lénye a miénk, és aztán, ألف خيرات موجود خيرات منك أبداً لا يوجد أبداً لا يوجد ولا حتى في مدينة كويت هو كان مستعداً كفاية، عزوه هو سأكتشف أن هناك جريمة وراء كل هذا، هل تعرف أن من من هو كان مستعداً مستعداً لاستقبال هذا، لا az emballe, az emb Ukrainian úr közidék kobi ha 비�ék stabililsítuk az emb talk лет time a 2015 speakers Zene valamintkor, az emb volt, egy és egy más belápok, a mindre Environmental色 gy robebb példá CAM Az emberek 然后 schor agric上搞,让我欢迎所有活 expand 让我能让你哭这会是所有事的结果最后就是 הנ Ό 저祸bbe看完碗 ��들电话就 Culture 没错你去考量点坏動操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 فقد ينون هذا فعل سيئ في نهجنا المعهود للعباد حسبي الله تعالى وذكرنا ذلك في مراد من احد الجزاء الا فتو صفى الله ورعاه فقال الشيخ العدالي منقاش قال وفي غنى انه ليس لديكم علم بالجزاء لان شق ربنا ان جميع سنن وقول لده صغط على هذا الجرام في هذا القرص وقالت من السيح الأشاجر إلى الشفاء لجرام إلى هذا كيسا داري لتغلما وفي شجاج وقالت لمرارة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 a lány tanulni, anya lány tanulni a gyerekei. A lány tanulni, anya lány tanulni a gyerekei. Van láma a gyerek, akinek a gyerekei. Ha te vagy a gyerek, akinek a gyerekei, akkor az a gyerek, akinek a gyerekei. A lány tanulni, anya lány tanulni a gyerekei.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 أيها الذين آمنوا افتقوا الله وتغلون مع أقرابي عاد أسهر تعالوا في حديث هدار الزمناء أخواتي ماذا يا الله أخواتي إذا كنت منها وإذا كنت محظم منه كي منهم أعلى منه وأعلى منه يعني لأن في جلابهم حيئة اتباع العلم يعني التقولة السعودية في على الأحلام فالجلابين لا يكون هذه حتى في العالم الكلام فلا يكون هذه لا تحتار ولا تزكاةه ولا تفرض ولا تنظر ولا تنظر ولا تنظر ثاني كاله الأولوجة في دولته أنها تعلن من حائلات اتباع عن العلم هو زعى لذلك كل النبأ في العلم كان ما يتمنى أن يتمنى من الأيام يقصر إلى هذه المرتبة على علمه وعلى دائرة فإلا أن يكون الوطول بلا ما يقصر إليه للا يمثله الله له للا يمثله الله في هذا العلم الآخر مثل رمضة من جهراء صلى الله عليه وسلم وفضاء الله تعالى الله ورحمه ورحمه ورحمه مردداً لهذا الحسد فرقاراً على هذا المنهج الكريم الذي سكتناه észtárat, bár a fajadulás tárat, és költő, és az a حقبة من الجنة التجريف وآخر الزنين سبحانه وتعالى، فالكيب فيها الجنور ولا يبقى غال سنة غالي فيها لأن المرشحية بعد الجرنات التجريف لأن بعد الجرنات لولا يستمعوا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفضهم قيرا وقد هذا اكتن مجيب الخامسة وهي في كافة علماء السعودية حضرهم الله تعالى وقدفها روحاهم وذلك لما رأى إقدام الحباب على فتاويهم الله بعض الزاليين لنا في القول ينطلق الاستعمار الجولي يعني سلام يجيز ينطلق التقلوق الزرائم قلت بسرعة يجب أن يصنع الزكران لقد لا, لا قلنا أن يكون الزمار محمد الله من الألبن ومن كان عن ألاف بيان وفي هذا السفر نفسه حتى ذلك لا أحد في حد ذاته فريض ذلك، ويدعى الشر، ويدعى ال إدانة من فيها يعني وما يدور حولها، والجنة وما يدور حولها، والجنة وما يدور حولها. أتى لا يشدأ سلامي على الجهة يعني لا يوجد من الإعجاب جعله في المعارض على تدركهما في هذا الجهة لأنه مؤمنة لأنه مؤمنة يقول له بطيره ومعاته ومعاته ومعاته ومعاته ومعاته ومعاته ومعاته إذا جاء مصر لو يوجد الكثير على الجهة لا يوجد جعل من أبكم حفرة حتى يدخل. استلقون بأذنكم وتقولون بأثوابكم ما نزل في علمه وتحسونه هيناً وتحسونه هيناً وواعظوا يعوذون. وقال انا لا ترينا فانت لا ترينا فانت لا ترينا صدق الله عن حسين بن علي شيخ فلان الله تعالى أن قال عِنْدَ شِرْزَ لَوْ طَمَّتِ العَقِيدَ إِذُمْنَ طَمَّوْ سَنَعْشِ هذا هذه؟ قال عِنْدَ وَتَمَوْمُ الْعَقِيدَ من أكثر قصائد. قالوا إن جِنَّةَ وَتَمَوْمُ قالوا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 وهو متمكن فيكونه ببعض أقاري وليس من هذه السلاسل الحسية ترى ترى إنه أكيد أننا نجي في كل حال في الجزء في التي في الجزء اللي هذا ولا هذا ولا لله رب العالمين Na, na, de nem jön, om ni kan du bara göra det, bara gör det. Och far, det är bara att tajma det, du kör det igen. Det här är det. Och alla, det är det som är det bästa. Ja. Ja, så det går att göra. Jag tror valók, vagy valakivel van, külön is van, itt vagy a házban, de csak, de mi a szám, mi nem, de a szám, de nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, aztán so a a és alacsonyabb a Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, és ez a ház a menet, vagyis a szakadék, a إِذْ تَلَقَّوْنَهُ لِأَلْبِنَتِكُمْ وَتَخُرُونَ بِأَكْوَالِكُمْ مَا لَنْتَرَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْتَبُونَهُ هَيْنًا وَهُوَ عِنْتَ اللَّهِ عَظُوبٌ Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah a Rahman Ya Rahim Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya ha nem a A A A A A A A A A A A A mert el nem beszél, vagyis <toms> érdekelni kell, hogy mondjam, hogy az ember, hogyha valaha egy vagy, akkor tulajdonképpen nem ismeri a világot. Ez nagyon fontos. Aztán, hogyha együtt vagyunk, akkor تتلم بهذا كل حالك هذا الثاني العظيم نجاشر مشايحنا ان بعض الشباب الثاني الحريفين على الدعوة وفيها كتيرا من صحابه وعراضي العلماء قام بالاتفاد ولو بالتريفون هل المشايح فعرضوا عليهم بعض هذه الأقوام عرضوا عليهم وعمروا بهجره وبالدعوه حي لم عن هذه كلها وسجلت عدوده في شرائطة شبعة موصومة بإعلام العديد بتحييرات العلماء من جهدات العيد ولكن لما فعد إله العديد وعلى الله الماضي لبث على بعض مشائش للقبلاء وأنه طريق منه يتهم مهترا عليه فردعنا هذا العمل لعلماء المشايخ حتى يكون على سيينة من وصلهم على طروف التقار وقد رئم رجل, رجل أمنه وراغور يا تريد الشديد وقد اذبت بحوته فنطره وإليكم بعض منه mi százat nem hagyjuk el, nem százat, de a háló, de hamarosan újra a széfle újra hát a dolgok. Azt mondtam neki, hogy ha لأن ليس كل موسوعة في دروبية خيار أمورية كلاه هو أساس توصيف دروبية. أنا أتكلم مثلاً عن كلاب البناتيين وغيرهم من الناس وغير يقولوا أتعرف هذه الموسيل كونه ولم ينفعه. أتعرف به ولد ينفعه. لكن في نكتة يرين أن في هذا الزمان. نحتاج من جديد إلى إبراهيم هذا النوع من التوبيس. يا إلهي يا سيد الله ورسوله وهذه الرابعة الأخرى. هؤلاء كذا. تذكرنا. لأثنى التي تعالها مع رجل. إن هذا الرسل تكلم ذروريا ولم يمت المتلم في ذلك في ذاة الاشتراكين ثم بعد ذلك بحث الرجل سلامي للجرد من حيث في يا الحماية، في أرضه في قلوبه من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 mi old Segut l�jeg és motivatni meg a niveau-art You can use word-art meg a nivel-adDE Unyattun deposit armbandot No. anyfid that vakit parolechinnagetcake k média megutája gyaklek Estate Eİ drányk E-e áll milhões Segur ored és Eri egy szeméje majd ezt a kell, hogy a káosz miatt, vagy a magánszervek miatt, most a nem hogy hogy hogy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 كانت كل a الاخبار كلها في نفس الوقت في نفس الوقت في نفس الوقت في نفس الوقت في نفس الوقت في نفس الوقت في a الوقت في الحمد لله تعالى وشكر هذا التأكيد العلمي لطائفة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 ha ez kell, akkor ez kell, hogy bekapcsolja a különböző nagy kádok, majd különböző analóg időközönként szokott beélni a kádok. a a a Eli��은 azt mondtam, hogy hogy a <which> هو عارف شو بده ولا لا؟ أنا عارف يعني أول الشيخ يعني أول شيء بعد يعني ما زالوا لأنه يعني يكون حلل ما ügyesen, hogyha az ügyes, hogyha nekem, nekem, nekem, nekem, nekem,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 ما بدليل أقرب من هذا لغتنا في العقل بعينها، ثم لم الدنيا عجزنا عن جدود القول على الدنيا، ولم تجد في، ثم لم الدنيا عجزنا عن جدود لمعالم يعني كل لمعالم التي كلمة العديد الشريفي خطيرة وإن حاول الشيخ علي أن يصل التي بذكي الشريف ما قوله إن أقول الثلاثية زع جزة لها من إعادة نظر في تطبيقها، فإن هذه الكلمة تقضي أمور تحتمل أمور الأمر الأول أن يكون العلماء الآن الذين يمشوا على هذه الأصول بهذا التطبيق الذي هم عليه ها؟ قد أخطوا وطالثوا فينا وحسب ما يراه العيد الشريف وما ان يكون العلماء طالث في بعضها ووافقوا في بعضها وما ان يكون العلماء لن يخالفوا في تطبيق شيء فاذا كان العلماء لن يخالفوا في تطبيق هذه القولة الثلاثية شيء فمعنى هذا ان كلام العيد الشريف يوجد شيء غير هو يذب ويذب ويقول ان هذا نظر اما اذا كان عمل العلماء وتطبيقهم لهذه الاصولة الثلاثية كله او بعضه على خلاف السنة وعلى خلاف الطوار فهذا يقضي انه ينسب هؤلاء العلماء الى البدع و الخروج عن منهج الثلاث الثالث لهذا التطبيق ويقضي عارة لهذا القول ولقائله انه ينسب هؤلاء العلماء الى الخطأ والبدء في تطبيق هذه الاصول مما يقتضي ان هذا الرجل ان هذا الرجل لديه زغل في نفسه تجاه العلم ولا حول ولا قوة إلا رسم مبطاني مبطاني. في السماوات والأرض في الشيء من تلام وطعام الشمل والدين وطعام أكثر مما نقص مولين طعنه في عمل خطاب إنسب طعن هذا حظر حظر مرة, مرة مرة لا حضر حضر. هذا حظر شديد إنسب طعن يعني يجب يعني طعن الشديد له وعليه يبادر بالعودة والرجوع إلى الحق هو وإخوانه الذين كانوا معه في هذه الجلسة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخصف الناس هو الذي يطعن وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الملك يهدو لمن يشاء وينجعه من يشاء وليعلم هو من أن الرجوع إلى الحق صغيلة وأن الباطل كل الباطل والقطع كل القطع والجرم كل الجرم السباة على الباطل وعلى القطع بعد أن يتبين الحق وتبين الضرار المستقيم. وأن الإنسان إنما يعرف قدره بملازمته للسنة والاستباعه للمنهج الثلج ولا يعرف قدره بكثرة الأتباع وبحسن الكلام وبتشقيقه وبكثرة الكتب المؤنفات أو بأن يطاربوا في لسانه هذا الشخص أو هذا الشخص أو هذا الشخص إنما يعرفوا بالاستباع وبالملازم وعليهم أن يرجعوا إلى الله عز وجل ويراقبوا أنفسهم فيما قضر منهم لينظروا هل حالهم اليوم كحالهم بالأمن؟ فإن كان حالهم اليوم ليس كحالا جناهم وطاروا اليوم يرونا أمرا مما تاني ويروناه وقلنا مسحسنة وطاروا يرونه اليوم ضيئة فمعنى هذا أنه قد جعلت عليهم خلفيتنا ولا حورة ولا قوة إلا الله الله سلام جالك فيه الله سلام ايام الاجباء لا على ما أكون يعتاد الهلاك لأنني أقول لأجبك وقلعه بخدره فالتأكد سلم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 فقد قلت لي hogy اخي انني لا املك القدره على اني اعتقد انني لا املك القدره على اني اعتقد انني لا املك القدره على اني اعتقد انني لا املك يوم حسن الإعاق Studio يعمل وعائقonn sav على اليوم يا حسن يا هذا السياه السناه أي tekrar قهدا التاهدي اليوم denk yang ذو الاجoffs وعائق رحلة قطيرين ماذا في視 waited فلا تستعجلوا فانا امرائي رجع على هذا المجالس او يتبعون لا لا لا ولا تقولوا هذا الذي عن الذين صلو الله اكبر في يومه الذين يريد الذي اعطاه طلب هذا الامر ولا احارنا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 وَمَا كَانَ اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فَاحْكُمُوا بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ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 Legy간 lampadó la t�at dastá," akkor vezérem, járta يا من يروا وليل مهدوها فيها جدان ومهدان ومهدان